أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المسركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 اننكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإذًا سَلَخَل الأشورٌ الحُرُم فَاق مشركِهِن حيَيث وَجَمُهمم وَخذُهُم وَخذُهُم وَحصُرُهُم وَقَعدُ لَهمم كُ مَ صَادَف فإِن تَابُ مقامُ الصَّلاةَ وَآتَذَّكاتَ فَخَلّْوا سَبلَهم إ الله غَفُور الرَّحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأمنة وذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين آهدتم عندهم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 وَيَعْمَلُونَ لا يَرْقُبُونَ في مؤمن إِلَّا هُنَّ وَلاَ ذِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المعتدون. اِنْ تَنْتَهُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِمْ لَنَاقِضَةٌ لِّعَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ فَقَاتِلُوهُمْ ۗ أَيْنَمَا لهم لا ايمان لهم انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه أتخشونه فالله أحق أن تخشوه أتخشونهم فالله احق ان تخشرو ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزم وينصركم عليهم ويخزم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين أن يحمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون انما يحمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى ناؤاك ان يكونوا من المهتدين فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله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 وَبَشِّرْهُمْ رَضْوًا بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَهِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ لَهُ أَجْرٌ عظيم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 قل إن كان آباء قوم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها اهب اليكم من الله ورسوله وجهادا وجهادا في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله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 حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَن يَضَعُوا وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن لا يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله ان يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليحبدوا إلها يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَ الله وَيَأْبَ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورًا وَيَأْبَ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هذا هَذَا هَذَا مَا كُنْتُمْ لِتَنْفُوهُ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 مَن نَسِيَ عِزَّةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ آمِنًا وَيُحَرِّمُونَهُ آثِمًا لِيَوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله لِيَوَاطِئُوا حِدَّةَ مَا الله اللَّهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 لكم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فتاقنتم الى النار ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه, فما متاع الحياة الا قليل انما متاع الحياه الدنيا فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفر ويعذبكم عذابا اليما ويستعبد القوم غيركم ولا تضرهم شيئا يستعبد القوم غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأن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 فَثُمَّ وَثِقَالُهُمْ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 كساهم والله والله يعلم انهم لكاذبون اخف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستحدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وان فصنيه والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واقتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج ولو اراد الخروج لاعدت له عده ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن ترى اللهم بعاثهم فتبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ساعدوكم الا فضلوا ولا اوضحوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثم ما لهم وفيكم ثم ما اون لهم والله علينا بالظالمين لقد ابتقوا الفتنه من قبل وقلبونك الامور وقلبونك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من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 انفسنايين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انما نحن متربصون وقل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منأهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة يُنصِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والهاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَخْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزر العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَولإِن سَأللتَهُم لا يَقا إِماَا كُ نَخُضُ وَنَلاد قُلْأَبِل قُلأَبَِّ وَآياتاتِ وَررسُولهِكُ تُمْ تَسَْحْزون لَا تَأتَذِرون لَكِثْتَ كَثَرْتُمْ بِغَدَاءِ إِيمَانِكُمْ إِن نَّفْعُنَّ ضَائِفَةً مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بعضهم يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَضْبِطُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ وَعذَ اللهَّهُمُنافقينَ وَالْمُنَافِقاتِ وَكَُارَ رجَهًَا نَا رجَحَ مَ خَالِدينَ فِيه فِي خَهُم وَلأَلَهُ الله هيِي حَسبهُم وَعَنَهُم اللهَّ وَلا لهم عذاب ولعنهم الله ولهم عذاب نقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا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 وَسَاءَ رُمْيُ الظَّالِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بالمعروف ويقيمون الصلاة ويقتمون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز شكم وَعددَ الله المُؤمننينَ والمُؤمناتِ جة تجر تحتهاَا تجرم ت تحتهأَخالدينَ فيها وَمسكٍ وَمسكِنَ طيدَة في جَ تد وَو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 يا ايها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يُسْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَنَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ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 لَنَصِير وَمِنْهُمْ مَنْ هَاغَضَّ الله عَلَى ان آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ معرضون فَعقَدَهُم مِفَاقَ فيِي قُلوبِهِم إى يَُقَونَهُ بِماَا بما أَخْلََ فَ ال بِماَا أَخْلَ فَ اللهَّ مَا وَعددُهُ وَ بماَا كانَوا يَكمبون أَلَم يعلممُ أن اللهَّ يَعلَمُ صِرَّهُم وَنَجَوهُم وَأَن اللهَّ عََّ مُغُيوبَون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 نَمْرَة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين رحى المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ ضَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وَقَعَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا على الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَكْفُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله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 السبيل على الذين استأذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا محل خالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 جَهَنَّمَ مُجَسَّأِينَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ القوم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 والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وَياتَّخِذُ ماَا يُم ف قُنْ قُربَات إَ الله وَصلَلَواتِغ وَسُول أَل إِه قُبَة لَهُ سَودَخلهُم اللهَّهُ في رَحْمَتِ إِ اللهَّ غَفُور رحيِيم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 ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق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 وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تحملون واخرون مرجون لامر الله ان ما يعذبهم وان ما يتوب عليهم وان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الفسنى والله يشهد إن هم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس عن التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه احق ان تقوم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين أَفَمَنْ السَّسَبُ يَانَهُ على تَقَوى مِنَ اللهَِّ وَرِبضوانٍ خَيْرٌ أَمنْ أَسَّسَبٌ َانَ خَييررٌ أَم منْ السَّسَبٌُ يَانَهُ على شَفَجرُُ فٍهَا على شَفَجرُُ فهَارٍ فَنهَا رَبِي فيِي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 كونهم واموالهم واموالهم لان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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المهم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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمَّا جَاءَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا رَسُولٌ لَّقَدْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُخِّرُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ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 أَيَتَخَلَّفُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَغْضَبُوا ذِئْنَفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ يَعْلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صغيره ولا كبيره ولا يقطع ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان لَئِن لَّوِلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم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 لقد جاءكم رسول من أنبار